بسم الله الرحمن الرحيم آهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرةً لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلاء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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ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 إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري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 وقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَحْنَا كُتُبَكَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْعَى مَجِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اكتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا العذاب على من كذب وتولى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 وقد خاب ما نفترى أتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أي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 سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى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 الى ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع نخ ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا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 فقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن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 وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري واجلت إليك رب لترضى قال فإن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 فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ أَفْنَيْنَاهَا فَقَلَفْنَاها فَكَذَّلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي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 وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرِي عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَن تَتَّبِعَنِ أَفَصَحِيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إن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 وَتَخافَتون بََهُم إلا بِسْتُم إنا عشاء نَحْنُ علم بِماَا يقولونَ إذ يقول أَسَلهُم قيقَة إلا بِزْتُم إلا يَهُمَا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 وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ يَلْقَى الرَّحْمَنُ فَكَانَتْ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ يعلم يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا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 وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا لَعَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا وَأَن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 جعلتهم ضنكا ونحشره يوم القيامة آناء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 من القرون يمشون في مساكنهم إن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 والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلاكناهم بعذاب من قبلنا قلنا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فَنَسْتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّلَوَنَ خَسَا قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى